Waqfina ila bani Israel, fil Kitab, la tufsidun, fil aldh maratayn, walatgalun, alu wa kabeera. شديد فجاء سو خلال الديات وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة لكم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 ددنا لهم عذابا ليما ويدعوا الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان للإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار رأيتين فمحونا علما آيات النهار مبصرة لتبتعو فضلا لتبتعو فضلا من ربكم ولتعلمو عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان نلزمناه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ظل فإنما يظل عليها ولا تزِرُوا أزِرَةً وَأَزِرَةً وزر أُخْرَى وَمَا كُنَّ مُعذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولَهُ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً مَّا رَفَعْنَا عَنْهَا صُنْعًا فِيهَا فَتَعْلَمُ فِيهَا فِسْقًا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح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 وَمَن نَّرَادَ لَاخِرَةً وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا كُلًّا مِّنْهُمْ محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهنا خرفة قعد مذموما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 أنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيلا ربكم أعلم بما في نفوسكم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 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا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 ولا تجعل مع الله إلها ناخر فتلقى في جهنم منوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 Telah bertawilah di al-ghursh sambil Subhanahu wa taala amma yqulun ngluwa kibila yusabhuh lah sambahat sby waladzhu man fihin wa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 وَجَعَلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهو في اذاكهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده لو على ادبه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 بر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ وللذي فطركم أول مرة، فسينقضون إليه كهو سهم، ويقولون متاهه؟ قل عسى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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَرْءٍ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيرٌ دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهمون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 وكان ذلك في الكتاب مذكورا وما منعنا أن نرسل بلا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 فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت قينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن خرتنى إلى يوم القيامة لا أحتلكن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 فَيُؤْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَوْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن انتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون لا كتابهم ولا يضلون فتيلة وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِلَاحِ خِلَاتِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَذُو لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّرَكْتَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 وقل رب أدخلني مدخل صدقي وأخرجني مخرج صدقي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَدٍ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 أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفن أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنُّ نُوبِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أبعث اللَّهُ بِشَرٍّ رَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يتون يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفّى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيلا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآخرين إننا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يرون الله الذي خلق السماوات ولرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه أَبَغِى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل وَأَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذَن لَأَمْسَكْتُ خَشْيَةَ لِنْ فَاقَ وَكَانَ لِلْسَانِ قَتُورًا وَلَقَد أتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى Aku tahu apa yang Allah turunkan kepadamu, kecuali Allah mengatur langit dan bumi, dan Engkau adalah فِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَرْطَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وعد بكم لفيفة وبالحق أزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقرئه على الناس على مكر وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُوبِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلَذْقَانِ سُجَّدًا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قلوا دعوا الله أو دعوا الرحمن أن دعوا فله لسماه الحسن ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا